عباده بشروط ان يكون هذا الرجل ورعا تقيا لا يلابس الشبهات فضلا عن المحرمات ان يخلص قلبه كله لربه ان لا يستقده ربه حيث امره ولا يجده حيث نهاه اذا يكون من طراز الصحابة والذين تبعوهم بإحسان فهذا العلم الذي هو من باب قوله تعالى ففهمناها سليمان مسألة تعرض عليك الله يلهمك رشدا ويلهمك ثوابك فلا تنطق إلا حقا ولا تقول إلا ما يمليه عليك سبحانه وتعالى عن طريق الإلهام وإليه أيضا الإشارة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آل البيت بشيء من العلم دون الناس ينتسبون إلى آل البيت ونحن لا ننتسب إلى البيت نحن نحب آل البيت أكثر منهم ونعرف قدر آل البيت أكثر منهم لأننا نتبع آل البيت في سلوكهم هم لا يتبعون آل البيت في شيء ما تعظيمك للحسين بن علي رضي الله عنه إنه يذهب يشرك بالله ويمرر خديه عند القبر ويقول يا حسين اعطني اين ربك يا رب الحسين اين ربك يا رب الحسين يا حسين اشفني مدد قل يا رب قل يا رب اصبب منك مددا لو اتيت على هذا الرجل فنظرت الى بيته والى سلوكه لوجدته مارقا هل اقتدى بالحسين رضي الله عنه في تقواه في ورعه في سلوكه ابدا لو طلبت منه ان يقص عليك سيره الحسين كيف صلاته كيف بكاؤه بالليل كيف مناجاته ربه سم بكم عنف لا يعرف شيئا في مولد الحسين يأتي الرجل من القرية يبيع بعض مواسيه ويأتي شيء العجيب الذي لا يركب على دماغ اي عاقل يأتي مولد الحسين معه جوجة جوجة سجائر يقعد هو وامرأته انتم تعلمون هذا انما انا اذكر فقط يقود مع امرأته ثلاث ايام اربع ايام على الرصيف. تنام المرأة تنكشف عورتها يظهر فخذها لا يضر اللي هم كله في حب الحسين حب الحسين هؤلاء صوفية ينتسبون لآل البيت حاشا آل البيت اصهر الناس لا ينتسب لهم الا محب يعمل بعملهم ويهتدي بهديهم قال صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة في آخر حياته الله الله في آل بيتي اتقوا الله فيهم الله الله في آل بيتي وجعل من علامة حبك له صلى الله عليه وسلم أن تحب آل البيت فنحن نحب آل البيت بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلي بن ابي طالب وهو عمده آل البيت بعد النبي عليه الصلاه والسلام يسال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس قال لا ما خصنا الا بهذه الورقه ففتحوا فإذا فيها الجراحات حدود يعني جزء من الحدود حكم شرعي عادي لم يكن عند علي وحده إنما كان عند غيره من الصحابة قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل لرجل في كتابه فقط إذن إلا فهما يؤتيه الله عز وجل بشرا في كتابه كان منهم عليه إذا عرضت عليه المسألة ينظر فيها فيلهمه الله عز وجل رشدة ويختصه بصواب هذه المسألة حين أن كثيرا من الناس ما استطاع أن يصل إلى الصواب فيها هو من باب تفهمناها سليمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم عن إنه إن يكن فيكم ملهمون فعمر هذا هو العلم الذي ملهم من السماء إن يكن منكم ملهمون وفي رواية إن يكن منكم محدثون فعمر فكان عمر رضي الله عنه يقول شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن واكف رأي عمر ذات مرة قال عمر يا رسول الله حج ابن سائك لا يتصور حج ابن سائك ان امهات المؤمنين كنا اخرجنا بشعر لهم حج ابن سائك اي احجبهم عن الناس البثة فلا يراهم الناس ولا يرين الناس هذا هو المقصود بالحجاب يعني المرأة لا تخرج من بيتها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه لماذا؟ لأن أي شيء يتعلق بالشرع لا بد من الوحي فيه قال عز وجل في مدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى أي عن هوى نفسه لو رأى شيئا استهواه واستحسنه لا ينطق به حتى ينزل من الله فيه وحي يقول له افعل او لا تفعل فلذا كان لا يجب عمر لا تتصور ان عمر ادق من النبي او ان نظرته ادق من نظره النبي ابدا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيه عمر واستحسنها لكن ما ينطق عن هوى نفسه حتى ينزل الوحي يقول له افعل او لا تفعل فكل مسألة يقول عمر يا رسول الله افعل كذا يجد الوحي يؤيد عمر هذا هو العلم الندني اذا يحتاج الى ورع يحتاج الى تقوى يحتاج الى اخباك الى تذل الى ان يكون الرجل عبدا لله عز وجل ان يكون مالقا من عبودياته لربه هذا هو العلم الندني وإن شاء الله عز وجل سنتكلم تفصيلا عن العلم الظاهر وعن العلم الباطل حتى نبين أن العلم الظاهر هو علم النبيين جميعا ما هناك علم باطل تعبد الله الناس به أبدا لكن الفهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد يقول قائل هذا الرجل الذي راى الخبر في منامه كيف تكذبه هو يقول رايت الخبر فحينئذ كما أنه لا يجوز أن يقول رجل رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره فإن الشيطان لا يتمثل بصورة نبي. فإذا كان الخضر مات أو إذا كان الخضر حيا فجاء لرجل مناما هل الشيطان يتمثل بصورة نبي؟ في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من في المنام فقد راني حقا كلمة حقا أي راى صورتي فقط لا يتصور أنه رآه بشحمه ولحمه هذا لم يقل به أحد وإلا لو كان بشحمه ولحمه يأتي ليس في الكرة الأرضية أحد رأى النبي في الليلة إلا أنه رآه عشر وعشرين وثلاثين وأربعين كيف لو حضر بصورتي الحاليه نمزق نفسه إنما هو الشبه فقط والذين يقولون يراه بصورته الحقيقية يلزم من ذلك أن يخرج من قبره وأن يخلو القبر منه لم يقل بهذا أحد إنما يرى صورته وفي واقعة بإثناب حسن أن رجلا قال لابن عباس إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولو شئت وصفته لك قال صفح لي رجل من التابعين لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لي فجعل الرجل يقول وجهه كذا شعره كذا خوله كذا عرضه كذا قال ابن عباس لو كان حيا ورأيته ما وصفته بأبلغ من ذلك لو كان حيا وهو امامك وانت تصف وانت ترى لن تقول لن تقول اي شيء اكثر منا كل فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهذه رؤيا حق ومن كذب علي اي من قال رأيت النبي ولم يره فليتدوأ مقعده من النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليست كذب على أحد لأن معنى الكذب عليه هذا رسول كلنا جميعا نتلقى الدين منه فلو جاز أن تكذب عليه لجاز لكل العالم أن يعمل بالكذب إن كذبا علي ليس كذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ نقعده من النار مسألة ان الشيطان لا يتمثل بصورة النبي هذه مخصوصة بالنبي لم يرد في حديث من الاحاديث ان الشيطان لا يتمثل بصورة الخبر انما هذه مخصوصة بنبينا صلى الله عليه وسلم فهل الشيطان يتمثل بصورة الخبر محل بحث محل احتمال تحتاج الى مزيد من البحث ارجئه ان شاء الله عز وجل حتى افصل فيه ثم هب جدلا ان الشيطان لا يتمثل بالخضر فاذا جاء الخضر وقال لك افعل كذا وكذا هل يلزمك ان تفعل بلاش الخضر النبي صلى الله عليه وسلم نوجائك في المنام حقيقة وكنت صادقا في رؤيته وكنا في اليوم الاخير او قبل الاخير من شعبان فجاءت النبي وقال غدا اول رمضان غدا اول رمضان هل يلزمك ان تصوم هل يلزمك انت ايها الرائد ان تذهب للامه وتفتيها بهذه الرؤية المنامية اجمع العلماء انه لا يجوز لماذا لان العلم انما يتحمل في اليقظه وليس المنام واي رؤيا منانيه لا يؤخذ منها اي حكم شرعي اذ ان الدين تم هل الرجل الذي راى الرؤيا المناميه سيبتيك بشيء جاء به الشرع ام شيء جديد إن كان جاء به الشرع فخل رؤياك لنفسك وعندنا الدليل وإن كان لم يأتي به الشرع فأنت تجعم أن الشرع ناقص وإلا فأنت جئت برؤيا منامية تكمل نقصان الشرع وهذا تكذيب لله عز وجل اذ يقول اليوم اكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين وتمت النعمه حتى لو جاء الرسول وافتاك بشيء أو قال لك بلغ هذا عني ليس عليك أن تبلغ لأنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلغ كل شيء وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما سرقت شيئا يباعدكم عن الله يباعدكم عن الجنه يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه عليه الصلاة والسلام. فلو جاء الخبر فقال أي شيء لا يلزم من هذه الرؤيا أي شيء من العلم. وإن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة نواصل الحديث عن العلم الظاهر والباطن حتى نرد هؤلاء الذين سمعونا. إلى صوابهم فإن تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن بدعه ضلالة نسأل الله عز وجل أن ينجينا من البذعة وأن يقربنا من السنن وأن يلهمنا رشدنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع